يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ليذادن رجال عن حوض؟ نعم هل يدخل فيهم أهل الكبائر لا المرتدين أولا المرتدون هم اللي يذادون عن الحوض نعم